كم من أ ن ا س في القديم والحديث دخلوا في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م لم يطمعوا بمال ولم يرعبوا بسيد إ ن م ا دخلوا ب م ا وجدوه من م ع ا م ل ة ط ي ب ة ح س ن ة ومن خلق فاضل من أ ب ن ا ء المسلم ي ن هذا الذي نريده لكن لا ي د ف ع ن ا هذا ا ل أ م ر أ ن نبالغ شوف هنا بالغوا في محبتهم فقبلوا كل شيء عليه م حتى وجد من أ ب ن ا ء المسلمين من يذهب ل ي ل ة الكريسماس إ ل ى كنائسنا وهذا لو علم هذا الذاهب الجاهل حكم ذهابه إ ل ى هذه الصوامع لما أ ظ ن ه ذهب إ ل ي ه ا